Salam! يدر ألتم صدر قلبي يروف تشال راية لزيارتك قاصد إليك يمقبتك عناية حتى الشمس بيها أحس تمشي إليك وياهاية روحي إليك من تقصدك تتسابق المشاية في الجدم أحمل سر العريش معنا دمع وحزن أندب ووين للحضرة ويتعناها آية ضمية تنزف دمي كل السوار تقراها صلت إليك انسوا ملك ردلت إليك رجوها يا مولا نغم نبضاتا فياض الدمع هاك استمع صلت اليك عبر اعتيب حمل عشقا كامل باسمك رفع دعواتا ترابك يلم ويشم يتوسل بخطواتا يا حسان ياتني زائر اجد محرم اطوفا بك خادم اصيح عند الضريح احس انا بمد من زيتك احمل جروح انحب ونوح والكربله تعنيتك قلب صفيت راي وصحيت يا ابن النبي See you next time. قلبك غريب عشقك عجيب وبكل قلب قصوره دم من غرز حتف النفس فيهن طباد ستوره يفل البتول لا ما يزول مثل الصحوف منشوره حبك ذكين بليله قدير تنعى اليك كل سوره يا مملكه الحبي وانت الحبيب وانت الطبيب وانت الدوال جروحي من الصغر لك العمر منذور لك ويروحي حبك خيال يفن الزوال ما ينمحي من لاحي عصر خاضل مثل الطفل للشاعر الأديب حسن هاد الكاظمي